ولو فتحنا عليهم مِنَ من السماء فِيهِ فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ رِيحًا وَاقِحًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَجَعَلْنَا خُنَّقَنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ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 وَنَبِّئْهُمْ عَنْ غَيْفِ إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ مَجِدُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ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 إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسرب أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إنها أولاء ضيتي فلا تفوح، واتقوا الله ما لا تخذون، قالوا أبلا من عن العالمين؟ قال هؤلاء بلاتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشفقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من إن في ذلك لآيات للمتوشمين وإنها لبشبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 الذين جعلوا القرآن عظيم فما ربك لنا سألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تنرض وما عن المشركين إن كفينا المستهزئين